وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَابُ اللَّهِ لَلَّنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبَصَارُهُمْ وَجُلُوبُ bima kanu ya'malun wa qalu li junudihim limashahidtum وَلَقَكُ أَلَ مَواتون وَإِلَيهِ تُجَعون وَماَا كُ تُم تَسْتَتِلَ يشهَدَ عَلَكُْ سَمكُ وَل أَبَ صَكم وَل وَلَكِن ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنٌّ نُّقُولُ لَهُ ظَنًّا فَبِرَبِّكُمْ أَبْدَاكُمْ من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هو يَضِلُّ نَادِمٌ قُرَنَا أَفَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغروف فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أم بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ألل الذين أضلا جهُ م تحت قام فَإِذَا لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ التي كنت لَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ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 هُوَ الْعَظِيمُ وَإِنَّ مَا يُنْزَلُ نَكْمِنُ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ